والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ م ي ث ا ق ك م إ ن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آ ي ا ت بينات ليخرجكم من الظلمات إلى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 اولئك أ ع ظ م د ر ج ة من الذين أ ن ف ق و ا من بعد وقاتلوا وكلهم وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ف ي ض ا ع ف ه له وله أ ج ر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أ ي د ي ه م وبايمانهم بشراكم اليوم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 قيل أرجعوا, وراءكم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب とُ رب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم الم ن ك ُ معكم قالوا بلى ولكنكم ف َ ن ت م َ ن ف س ك م ولكنكم فتنتم أ ن ف س ك م وتربصتم وارتبتم وغرتكم ا ل أ م ا ن ي حتى, حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا ماواكم النار هي مولاكم وبئس المصير الم يامل الذين آ م ن و ا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا, ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الامد فقست قلوبهم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 المصدقين واقرضوا ل م الله قرضا حسنا, حسنا يضاعف لهم ولهم أ ج ر كريم والذين آ م ن و ا بالله ورسله أ و ل ا ك ه م ا ل ص ي ق و س و ا ل ش ه ا ء ل ن د ر ب ه م ل ه م أ ل ر ه م و ن و ر ه م و ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا وكذبوا بآياتنا أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب ا ل ج ح ي م ي ع ل م أن إ ن م ا ا ل خ ي ا ه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاق بينكم وتكاثر في ا ل أ م و ا ل و ا ل أ و ل ا د كمثل غيف أ ع ج ب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي ا ل آ خ ر ه عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان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 「لكي لا ت أ س و ا على ما ف ا ت ك م ولا تفرحوا بما آ ت ا ك وال م والله لا يحب كل مختال فخور الذين ي ب خ ل و ن و ي أ م ر و ن الناس بالبخل ومن يتول فان إ ا ل ل ه هو الغني الحميد لقد أ ر س ل ن ا رسلنا بالبينات و أ ن ز ل ن ا معهم الكتاب والميزان و أ ن ز ل ن ا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا, وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله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 فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آ ف ا ر ه ن برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم واتيناه الانجيل, وآتيناه الإنجيل. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه و ر ح م ة و ر ه ب ا ن ي ة ابتدعوها ما كتبناها عليهم إ ل ا ابتغاء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 ف ض ل الله و أ ن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم